بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش مبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فام لات موازينه فهو في عيشه الراضيه وانما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار